ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم فحسبه جهنم ولبئس المهار قِنَّ النَّاسَ مَنْ أَشْرَى بِثَمَنِ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِضٍ لَّهِ وَاللَّهُ رَءُوكُمْ بِالْعِبَادَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن جَلَلْتُمْ فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ملئ من الغماب والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور